عليك الله يا زائر قبر الحسين اخذوا يا القلب دمعات العين عليك الله يا زائر قبر الحسين اخذوا يا القلب دمعات العين عليك الله يا زائر قبر وصل سلامي قبر عنا غرابي وصل سلامي قبر ممرات الطوف بصحنا مرتين ممرات الطوف بصحنا مرتين ممرات الطوف بصحنا مرتين انا قلب طفل كل يوم يشتاق من حقي ذا يبكي من الفراق ما يكمل يا سامع جمر الشواق ما يحمل يا سامع جمر, يا سامع جمر عندي قلبي وانا عندي قلب ما عندي قلبي يا زايم قبري لحسين اخذوا يا قلب ودمعه العين عليك الله وصل سلامي خبر عن وصل سلامي خبر عن ممرك طوف بصحنا مرتين مو مرة طوف بصحنا مرتين مو مرة طوف بصحنا مرتين مو مرة طوف بصحنا مرتين, مرتين خذوا يا دمعي ومسح الانه خليهن يطوفن يا مرسى مالقى جل ابو السجاد ملقى ملقى السجاد مالقى طريح الجنه يعني الزور جنتين طريح الجنه يعني جنتين عليك الله يا زائر قبر الحسين اخذوا يا قلب ودمعه العين عليك الله يا زائر قبر الحسين اخذوا يا قلب وصل سلامي خبر عن غرابي صحنا مرتين مو مرة تطوف صحنا مرتين أحنا خفرة على الغرام وصبري الأيام كل إلا من العشق عيناه مثل شوفك الوقت بعيون الأحلام شوفك الوقت بعيون الأحلام وعيلا حبه بصحوت على المحبين وعيلا حبه بصحوت على المحبين من زاير قبر الحسين اخذوه يا قلب ودمعات العين عليك والله يا زاير قبر الحسين اخذوه يا قلب ودمعات العين وصل سلامي فبران غرامي وصل سلامي صحنا مرتين مو صحنا مرتين مو مرة تطوف صحنا مرتين كثر حبي ليس عرحانيني كافر بالعشق جمر السنيني <تصفيق> أضل خادم أنا بعشق الحسيني أضل خادم أنا بعشق الحسيني وبد ما تغير بطول السنيني وبد ما تغير بطول السنيني لك الله يا زاير قبر الحسين